استغفرت دي لو الله اكبر الله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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيهَا ثُمَّ إِنَّكَ فَيَرْضَنُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ يُصْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا, فاعلموا أن تقبلوا الله غفور رحيم الله, الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا منِ الذيينَ قالَاوا آمَّ بأأَفْوهِهم وَلَْ تُؤمِقلُوبُهُم وَمِن الذيهَدُ سََّعونَ للكَلِبِ سعونَ لِخَوٍ آخرين سعونَ لِقَوٍ آخرينَلَْ يأدق سَّونَ للقَوْمٍ آ آخرينَلَْ يأتُكَ وَحرفونَ الكمَ منِن بعد مواقعه يَقولُون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 إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا بما استحفروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثبنا قليلا وبل لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن فمن فمن, فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ أكبر اللَّهُ, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَأَنزَلنا إلَكَكِثَابَ بِالحَقِّ مُخَدِق لِمَا بَْلَ لدييهِ منِن الْ الكِتابَابِ وَمهَيمِن عَلَ فحكُم بَيْنَهُم بِمَا زَلَ الله وَ لا تَتبِع أَهُوى أَهُمَّْ جَا أَكَ مِنْ الحَقّ لِكُلّ جَعلنا مِنْكُمْ شرعة ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 فَحُكْمًا جَاهِلِيَّةٍ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اللَّهُ أكبر اللَّهُ حُكْمًا اللَّهُ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 يدون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود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 حَافِظُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِي على بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى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 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ونعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله أكبر الله أكبر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 29. قل يا أهل الكتاب هل تنقيمون منها إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل 30. قل يا أهل الكتاب هل تنقيمون منها إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزلن 31.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 إب وَإذاَا جَاءُكُمْ قَاهُ آمَنَّ وَقَدَّخَلُوا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدَ خَاجُ بِ وَلَّهُ أَلَوا بِمَا كانَوا يَكْتُون وَتَران كَثًا مِنهُم يُسَارِمونَ فيِي الإِثمِ والالْعدُوانِ وَأَكْرِهِمُ الصُحتَ لَ بِسَّمَا كانَانوا يَحالوا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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسجدين ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لفسرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنتا نعيم ولو ان لهم اقام التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم, لأكلوا من فوقهم ومن تحت رجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير من كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَقَدْ مَاتُوا ضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنَّ مَن يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ذن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظُر كيف نُبين لهم الآيات ثم انظُر أن ما يؤفكون قل أتعبدون من لا ينفع قل أتعبدون من دون الله ما لا يضركم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَكُمْ ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 قُل هْل الكِتابابِ تَوْلُوا فيذينكُم وَيرَ الحَقّ وَلَا تَتَّبعوا قُلْي أَهلَ الكِتابابِ جوَوْلوا فيدينينكُم وَييرَ الحَبّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهوقَوْمِ قَجَبَلهُ مِنْ قَبلْلوا وَأَظَلُّ كَكثيرَ لَّعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَنَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَوَاعَدَتْ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ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 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا الله الذي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ فكفارته إطعام عشرة متاكين مِنْ أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجلق صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلثتم واحفظوا أيمانكم كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعلى الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاه المبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 ويجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا, ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 أو كفاوة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وذال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة واشرني عليكم صيد البدر ما دمتم حرمه واتقوا الله الذي اليه تحشرون الله أكبر السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين جعل الله كعبة البلد الحرام قيام للناس والشهر الهرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد الرقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلع والله يعلم ما تبدون وما تفتمون قل لا يستوي الخبيب والطيب ولو آجبك كثرة الخبيب فاستقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تهدفون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبج لكم فسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبج لكم الله أنهار والله غفور الحليم قد شألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من محيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكيب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا اامنوا علىكم لا يخذكم من ضل ليهتديتم الى الله مرجعكم فينبهكم بما كنتم تعملون الى الله نرجعكم جميعا فينبهكم بما كنتم تعملون الله اكبر الله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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت فينوصي اهل ذويه منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم بالارض فاصابتكم مصيبه موت تحدثونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن لا نشتري به ثمنًا لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله انا الى الذين الآثمين فيغفر الله انهم استحقوا اثم فان تران يقومان مقامهما من الذين استحق علي موليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما تدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخابوا أن ترد عيمان بعد عيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر الله أكبر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 يومئذٍ جاء اللهُ رسلًا فيقولُ ماذا أُجبتم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا أنتَ إن كان اللهُ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وآلا والدتك إذ أيدتك بروحِ القدس إذ أيدتك بروحِ القدس تكلم الناسَ في المهْدِ وكهلاً وإذ علمتك الكتابَ والحكمةَ والتوراةَ والإنجيلَ وإذ تخلق من الطين كهيئة في الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمع والأضرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا شحر مبين وإذ أوحيتم من الحواريين أن آمنوا بي وبغسولي قالوا آمنا واجحك بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا إيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال استقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونألم عن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من الشماء تكون لنا إيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الراجقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الآلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وإذ قال الله يا عيسى بن, بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لسني بحق إن كنت قلته فقد ألمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغوبة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما درت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيد إن تؤذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الأزيد الحكيم ما قلت لهم فيوئ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقهر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجدي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رطي الله عنهم ورضوا أنه ذلك الفوج العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بغبهم يألون هو الذي خلقكم من قين ثم قضى أجلا وأجل موسى من عنده ثم أنتم تمسرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا أَنْهَامًا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَتَوَلَّىٰ فَجَاءَهُمْ بَأْسٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ مَكَّنَّاهُمْ فرس السنع عليههم مدارجعََّ الأنهارَ سجرمين تتحم فهلكناهُ فلكنهُ وَ شعنهم فديم فهلكناهُ بدون بهِم وَ شَعناانين بمقررن آخردين وَلو نَزلناَا عَيك في ك في قصات فلَسوه بأديهمم لَبعلَ الذيلك بَغء هذا إلا صعر مبين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 قل لنا في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم قيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قل أغير الله يستخد وليا حاطر السماوات والأرض وهو يرسم ولا يطعم قل إني أمث أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف أن يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 أعلمكم وموحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بذر أإنكم نتشهدون أن مع الله آلهة وخاق لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بديء مما تشركون الذين آتيناهم التتاب يأرفونه كما يأرفون أبناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراطا واستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفتح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أين, أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَعْظُمُونَ ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا بِاثْنَتِهِمْ كَانُوا قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ضَلَّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَغْرِقُ إِلَيْكَ وَجَاءَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ إلا أَن هُوَ ولو ترى إرده على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لآدوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوذين ولو ترى إذن به على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تغفرون قد خفر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت مرشاعة بقسة قالوا قالوا يا حسرة على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على فلا ساء ما يزرون الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الصحيم مالك يغم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الظالمين وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أبلا تعقلون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 وإن كان كبر عليك إعراضهم فإذا استطعت أن تبتغي نفقا بالأرض أو سلما في السماء بتأتي أوم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهدين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يباثهم الله ذم إليه يرجعون وَقَانُونٌ وَلَا يُنْزَلُ عَلَيْهِ آيَةٌ مُّرْدِيَةٌ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَتَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ فَمَا فَتَّقْنَا بِالْكِتَابِ مِن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 إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضروب عليهم ولا الظالفين آمين وما من ذابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم عمثالكم ما فرقناه الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشغون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبقوا بالظلمات من يشأ الله يقله ومن يشأ جله على طراط مستقيم قل أرأيتكم إن ساكم الله أو تكون ساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيفشق ما تدعون إليه إن شاء أوتا فون ما ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء الضراء لأن لهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يأملون فلما نسروا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذناهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلشون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سبعكم وأبطاركم وختم ألا قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرب الآيات ثمهم يصربون قل أرأيتكم إن أتاكم أباب الله بغتة أو جهرة هل أهلك إلا القوم الظالمون وما نغسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خر عليهم ولا هم ينزلون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم الأباب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم جندي خزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع من الله ما قل هل يشتعوا اللعما والبصير أفلا تتفترون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شبيع لعلهم يتقون الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين اضحى من الصالحين ذلك يوم الدين هيا فنابث واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ان امته عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والأشي يريدون وجهه ما عليك بشسابهم من شيء وما من شسابك عليهم من شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فسألنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ الَّذِي الله لَكَ أَنَّ النَّهْرَ فَأَجْرِ عَلَيْهِ بِقَدَرٍ كُلٌّ لَّكُمْ وَمِن مَّآتِهِ مَن تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَرُونَ مِن دَابَّةٍ يَخْلُقُهَا وَيَقُدُّهَا وَعَلَى الزَّبَدِ جَارِيَةٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ وكذلك نفصل الآيات ولتشتبين شبيل المجربين قل إني نهيت وأن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندما تستأجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي مَا تستأجدون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 اهدنا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ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 إِنَّ هَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَسَبِّئْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر ار ابض الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. <تصفيق>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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله اكبر الله أكبر دعا الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من آفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو عليك ولا يئذ من عاديك سبارك ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نشألك الأفو في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسل كالعابية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وفي أنفسنا وفي أموالنا وفي أمتنا اللهم آمن روعاتنا والشروراتنا اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمالنا وعن شمائلنا ومن هوبنا ونعوذ بعظمتك عن نبتال من كحتنا اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مباركا مرحوم اللهم من كان منا مهموما ففرج همه اللهم من كان منا في كرب فنفس كربته اللهم يا حي يا قيوم من كان منا مديلا اللهم من كان منا صاحب دين اللهم فيسر قضاء دينه اللهم من كان منا ذو ضوع من من كان منا في حاجه اللهم فيسر قضاءها يا ذا الجلال والاكرام اللهم منك من كان منا ايمن فيستر جواده يا ذا الجلال والاكرام اللهم انزل علينا وعلى الحاضرين وعلى المسلمين في هذه الساعة المباركة برضوانك اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم أنزل علينا رحمتك التي لا نشقى بعدها اللهم أنزل علينا في هذه الساعة رحمتك وأفوك ومغفرتك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا شكور يا حليم اللهم إنك تعلم ضعفنا فقونا اللهم إنك تعلم ذلة أمتنا فقوها اللهم يا حي يا قيوم أصاب إخواننا في إبلسطين ما لا نشكوه إلا إليك اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم كن لهم حافظا ومعينا اللهم أخذ الأداءهم وأداء المسلمين اللهم احفظ ما المسلمين في العراق اللهم احفظ ما المسلمين في سوريا اللهم احفظ ما المسلمين في ليبيا اللهم احفظ المسلمين في مصر و واليمن اللهم احفظهم عنهم الفتن اللهم احفظهم الفتن اللهم اقطع عنهم البثا اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى يا حي يا قيوم يا حي يا يا حي يا قيوم انزل عليهم الامن والامان انزل عليهم الامن اللهم أنزل عليهم الامن والامان اللهم احفظ هذه البلاد بلاد التوحيد اللهم احفظها على التوحيد اللهم احفظها على الطاعه والتقوى اللهم من ارادها واراد ببلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره اللهم رد كيده في نحره اللهم رد في نحره اللهم انا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بكبيئ حورهم اللهم انا مظلومون فانتصر لنا يا حي يا قيوم اللهم انا مظلومون فانتصر لنا يا حي يا قيوم اللهم انا مظلومون فانتصر لنا يا حي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فانصرنا اللهم فانصرنا وانصر المسلمين اللهم ارفع عنا الكربات اللهم نفث عنا الهموم اللهم اجرنا الشرور اللهم اجرنا الشرور, الشرور اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك عظم الخطر يا ذا الجلال والإكرام وأنت ملاذنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل بك ننتصر وبك نغلب وبك نهوز وبك نسعد اللهم فحقق لنا ما نصبوا إليه اللهم حقق لنا جميعا ما نصبوا إليه في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله شفيعا لنا وللمسلمين اللهم اجعله شفيعا لنا وللمسلمين اللهم انك تعلم تقصيرنا فاجعله شفيعا لنا اللهم اجعله شفيعا لنا يوم الدين اللهم اجعله شفيعا لنا في دخول جنات النعيم يا حي يا قيوم اللهم احفظ عبدك خادم الحرمين اللهم أطل عمره على الطاعة اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين اللهم وفقه ونائبيه وعمراءه وجميع العاملين في هذه البلاد يا حي يا قيوم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السواب رحم الله منطلِّ وسنِّد على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله